الخامس عشرة من شرح شاذ العرفي في فن الصرف توقفنا في لقاء سابق عند أوزان الرباع المزيد قلت يا سيدنا قبل ذلك إن الرباع له وزن واحد فقط وهو فعلالة مثل حرجة فقط عليك أن تزيد بس تقول تدحرجة على وزن تفعلالة فقط خلاص كده طيب ثم قال يبدأ مزيد في حرف المزيد في حرفان أتى بوزنين الوزن الأول إحرنجمة على وزن إفعان للا صح يا شيخنا يبقى إذا ده مزيد بيش شيخنا مزيد الهمزة وإيه والنون خلاص ما هو أصل الفعل فعل لا أصل الفعل فعل لا يبقى اقول إحرنجمة مع عزنا إيه إفعان للا صح يا مولانا طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والمقصود بكلمه احرن جم لما اقول احرن جم القوم يعني اذا اجتمع بعضهم الى بعض هذا معنى كلمه يا شيخنا احرن جم يبقى معنى كلمه احرن جم يعني اجتمع يعني اجتمع القوم بعضهم الى بعض طيب الكلمه الثانيه اطمئن صح يا شيخنا لما اقول افعلل الهمزة مزيدة صح يا شيخنا لاحظ ان اللام هذه يعني ادي فاع على اللام دي مشددة والحرف المشدد بيه بحرفين يبقى الحرف الثاني هو ده المزيد صح يا شيخنا طيب اللام بعد ذلك ناتي ايه يبقى شوف يعني ده اللام دي مشددة بحرفين صح يا شيخنا طيب ناتي بعد ذلك مزيد ملحقات المزيد لعلك تذكر يا دكتور الملحقات الرباعي وقلناها منذ قليل في المحاضرة السابقة لعلك تذكر لما قلنا جلببة صح كده؟ وكلمة جوربه ورهوكة صح يا مولانا؟ وبيطرة وشريفة صح يا كل ما هنالك زد عليها تابس عشان تلحق بفعللة بتفعللة فلما قلت جا, جا تقول هي نقول مثلا جلببه تقول ايه تجلبب طيب جوربه تجورب بيطره تبيطره شريسه تشريسه صح كل اللي قلناها يا شيخنا صح يعني كلمه مثلا سلقه تقول ايه يا شيخنا تسلقه طيب واكل ولذلك يقول هنا في يبقى او قال تجلبب وبعدين ترى وك وفي عندنا تشيطانة وتجوربة وتمسكنة وتسلقة ناتي بعد ذلك يا شيخنا الملحق المزيد في حرفان يبقى إذن دحرجة ولحق بها كموزن ست طب لما قلنا تدحرجة هذه الكلمات التي ألحقناها الست أو الأوزان الست زدنا عليها تا صح؟ طيب قال الملحق المزيد في حرفان كلمه اقعنسس وايه كمان اس لمقا صح يا شيخنا صح مولانا طب كلمه أولا اولا زياده الثانية الثانيه للحاق مع الهمزه صح يا شيخنا يعني اقعنسس في كم سين يا شيخنا أيوة ايوه يبقى زدنا الهمزة، وزدنا إيه زيارة الصين الثانية للحاق، وكلمة القعس اللي هو إيه ثابت، يبقى إذا لما أقول يقعن ساس بمعنى ايه ثبت ثبتة، طيب، ولما أقول كلمة ثانية إسلانق، صح مولانا؟ الكلمة اللي اسمها إيه شخنة؟ أو الحروف الزيادة فيها الهمزة والنون والאלف الأخيرة. طيب. قول كذا الاحروف الزيادة فيها هي هي اثنان اثنان قدم. الالف مزيدة صح؟ الالف مزيدة. هيو والنون؟, والنون. طيب والالف الأخيرة لا. ماحد. ما إحنا عايزين ده هو مزيد بحرفين فقط بس. مزيد بحرفين بس. يبقى الهمزه وهي شيخنا والنون صح يا مولانا صح. طيب لأن الكلمة صا كان سلقة رباعية نعم يعني هي كانت الكلمة سلقة رباعية فزدنا الهمزه وزدنا ايه النون خلاص مم. احنا بفضل يا شيخنا يعني انتهينا من مزيد يتبقى مولانا مزيد الثلاثي وقلنا قد وزاد بحرف أو حرفين أو ثلاث وعرفنا مزيد الرباعي صح ولا ومزيد ملحقات الرباعي إلى أن نأتي إلى أهم درس في حروف الزيادة وهي معاني صيغ الزيادة يعني لماذا زادت الحرف لماذا زادت العرب حرفا أو حرفين أو ثلاثة على الكلمة ده درس مهم جدا يا شيخ فقال أفعل هل تذكر كلمة أكرم؟ نعم يبل... الآن بنتكلم لا نتكلم عن حروف الزيادة نتكلم عن معاني حروف الزيادة وكما قلت يا دكتور هذا درس من الأهمية بمكان فاسمعه وفق أن الله وإياك الرحمن قل آمين شوف يا شيخنا قول الوزن الأول يلا يلا يا سيد أفعل أيوه. ايوه يبقى كلمة افعالة انتبه يا شيخنا كلمة أفعالة. احنا كنا دا مزيد بالهمزة طيب الهمزة هذه ما معناها؟ الاول التعذية التعذية يبقى من معاني ذات الهمزة التعذية كل هي ايه المقصود مقصود بالتعذية؟ وهي تصييره انتبه ايوه عازل نكتب اوه ايوه الفاعله ها؟ لا تصيير الفاعلي بالهم ذاتي بالهم ذاتي مفعولاً. مفعولاً. صح كده يا فلان الكلام ده فهم فهم الكلام ده يعني ده تغير الأمن وال... معنى كله قول مش فاهم معنى ده تفاقن حتى لو فاهم قول مش فاهم صح يعني ادعي أنك غير فاهم يعني هي كلمه الهاند تفيد فيل التعديه معالي الدكتور لما اقول كاروما مثلا كاروما زيد هذا فعل لازم ولا متعدي لازم. لازم معنى لازم يعني اكتفى بفاعله ولا يحتاج الى مفعول فعندما زدنا الهمزه صار المف... صار الفاعل مفعولا اقول اكرمت زيدا هذا معنى تصير الفاعل مفعولا اذا وعشان كده بسموها التعادية سموها يا يعني هي التعادية يعني جعلت اللازم متعديا عرفت ايه كلمه التعادية يبقى عندنا الفعل قسمان يا موشخنا قسم في فعل لازم وفعل متعدي اضرب لك مثلا على حالك معك ولدان. احدهما اقتصر على الثانوية ده اسمه عندنا لازم او قاصر يعني اقتصر على الثانوية الاخر يعني لم يقتصر وإنما تعدى ودخل المرحلة الجامعية فالفعل إذا نصب المفعول اسم متعدي وورس سليمان داود خلق الله السماوات طيب الفعل إذا اقتصر على الفاعل ولم ينصب مفعول دي اسمه لازم صح؟ طيب كيف تجعل اللازم متعديا؟ إما بحرف الجر بدل مقول جلس الأستاذ أقول جلس الأستاذ على الكرسي خلاص طيب وإما بالهمزة الهمزة اسمها همزة إليه التعبية صح يا شيخنا أظنوا كده واضح طيب قل المعنى الثاني يلا يا شيخنا لا لا لا قل المعاني الثاني صيغورة شيء ذا شيء سيرورت شيء ذا شيء البنى الرجل واثمر ايه إيه وأفلس صح يا شيخنا أتمر الرجل لاحظنا ما تعداش إنما سيرورة شيء ذا شيء إيه معنى سيرورة شيء ذا شيء طبعا أنت مش مفهوم صلى على الرسول عن السلام أنت حضرتك دكتور في الجامعة أليس كذلك طيب في وقت الأزمات قلت طب نفسي ففتحت محل وبقيت بيع لبن فاقول فلان لو أنت يعني اثمر يعني صار ذا تمر بيبيع تمر أو صاحب تمر البنى يعني صار إيه ذا لبن صاحب ده انه بيع لبن بلبن صاحب ده ده معنى إيه هو قبلت سيرون شيء ذا شيء يعني بقى صاحب شيء يعني فهمت يا شيخنا فلما اقول البنى الرجل او اتمر الرجل او افلس الرجل بعد ما ما كان انسان ثري وغني لما اقول صار ها يعني صار ايه, ها؟ ذا, فلوس. أفلس يعني صار إيه ذا فلوس مش أفلس يعني معهش مال يعني لا شوف المعنى اختلف الحمد لله فهمت يلا يا شيخنا ها الدخول في شيء مكانا كان كان اسمعنا يا شيخنا لما في او في ال في الصباحي والمسائي نقول ايه أصبح اصبحنا يعني دخلنا في الصباح امسينا يعني دخلنا في المساء اظن واضحه طب لما اقول يا مولانا لما اقول مثلا مثلا آآ آآ لما مثلا اعرق يعني دخل العرق طيب نعم بقول مثلا مثلا أش... أما يعني دخل الشام يعني. فضل يا شيخن الرابع الزل السلب والإزالة الزل السلب والإزالة اسمعنا يا شيخنا السلب وإيه آه انتبه مولا انتبه لو معك كتاب كتبت كتابا وباعتبار غير متخصص في اللغة العربية ف يعني أرسلت إلي الكتاب قلت لي أزل عجمته لأن رفعته ونصدت مش عارف الأحكام النحوي فأصلحت لك ما في الكتاب فأقول أقول يا شيخنا أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته صح؟ طيب طيب نعم أقول أقذيت عين فلان يعني أزلت القذى من عينه عرفنا المعنى؟ يبال همزة إما أن تكون مزيدة يا شيخنا للتعبية وللصرون الشيء ذا شيء أو الدخول في شيء مكان أو زمان صح لنا أو صولب والإزالة هات الخامس يا شيخنا مصادفة الشيء على صفة اسمع كلك المصادفة مصادفة الشيء على على صفة أولا ثاني كده مصادفة الشيء الوقت انتهى أم أنا... لسه؟ طيب انتبه يا دكتور إيه مصادفة الشيء على على صفة يعني مثلا أنا ذهبت عندك في بيتك وده أول مرة كنت أراك أو صاحبك يعني. فلا أعرف خلالك أو طبيعك يعني. فلم يقل أكرمته أي وجدته كريما يعني صادفته على صفة الكرم طب إذا أنا ذهبت أنت حتى لم تقدم لي كوبة من ماء اقول افخلت اي وجدته بخيلا هذا معنى يا شخنا مصاحب شيء على ايه على صفه وضحت كده وضحت ايه طيب كمل بعدها المها الثالثه الاستحقاق. الاستحقاق الاستحقاق خلينا في الاستحقاق ده عشان حلو الاستحقاق كده سمعنا يا شيخنا اذا قلت ازواجت هند يعني استحقت الزواج لان ممكن البنت وهي صغيره لما تبلغ الحلم بعد لما تبقى يعني فريعان الشباب كده فتجد حتى الناس البسطاء يعني المرأة تقول لزوجها البنت كبريتة فلان عايزين نجهزها عشان يزوجها صح فلما البنت تقترب من العشرين بنقول عليها أزوجت يعني استحقت الزواج يا رب تكون فهمت دي اسمها ايه شيخنا؟ دي اسمه ايه شيخنا؟ استحقاق <تصفيق> أظنك كده حق واضح؟ طب لما أقول أحصد الزرع يعني استحق ايه؟ الحصاد كامل يا شيخنا؟ بعد كده؟ السابع السابع التعريض السابع يا شيخنا؟ التعريض لو قلت مثلا أرهنت المتاع أو أبعته معنى أبعته يعني عرضته للبيع زي ما انت بتشوف يا شيخنا احيانا شخص يريد ان يبيع يعني سيارته فماذا يصنع يغسلها يعني غسله كويسه وبعدين يعني يعلق يعني يفضل كده يقول السيارة للبيع ويرفع امام منزله يعني صح هذا الفعل يقول ايه ها اباعته ايه اباع سيارته اباعته سيارته يعني يعني عرضتوها للبيع واضح كده يلا يا شيخ كمل أن يكون بمعنى استفعله آه خذ حضرتك. لم يقول أعظمته أي استعظمته هل تفهمت المعنى؟ يبقى أعظمته أي استعظمته يبقى هو نفس المعنى ها تدل على الاستعظام يعني وطبعا يعني العائد بك تفهم ان أن يكون بمعنى أي شيخنا؟ ها أن يكون بمعنى استفعله أيوة أعظمتم بمعنى إيه؟ يعني أيوة ودائما الهمزة والسنة وتأتي في الطلب لما قلت استغفر الله يعني أطلب المغفرة خلاص لما قلت استخرج فلان الماء يعني طلب إخراج الماء وضحت الصورة اسمع القرآن بولي يا شيخنا وإذ استسقى موسى أي طلب الاستسقاء؟ طلب السوق فهمتها يا شيخنا يبقى لما اقول اعظمته بمعنى استعظمته بمعنى ايه استعظمته. لا. لا. يعني طلبته عظمته يعني. كم كامل يا شيخنا ان يكون مطاوعا لفعل بالتشديد لا ان يكون مطاوعا لفعل بالتشديد ولا شيخنا قول ان يكون سهو يا سيد مطاوعا لفعل بالتشديد. ايوه العباره اللي انت قراتها لي يا دكتور فهمت من اشي ايوه ما احنا قلنا على فرض انك فاهم قل مش فاهم الوقت طيب شوف يا مولانا قول المثال اللي عندك اهو ان يكون اي شيخنا متطوعا ان يكون متطوعا ها لفعل لفعل بالتشديد قول ما المثال يا سيدنا يا ابا ها فطرته فافطر ايوه وبشرته فطرته فافطر وبشرته اسمع يا فطرته هذا فعل على وزن فعل طيب لما اقول أن يكون مطاوعا لفعالة بالتشديد فط فطرته أنت صايم صيام سنه وبعدين قلت لك يا يعني ما صحش أنت جد بيت ولازم تأكل وعش الأولاد يعني تفهم زمعي فتكرم ناوة فبدأت يعني ألح عليك فطرته يعني أكثرته من الأمر بيفطاره فاهم فأفطر أي طاوعني دايما سموه شيخنا أي أن يكونوا مطاوعا أي يا سلام أنت برضو لسا مش فاهم صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام ودايما لو مش فاهم قول مش فاهم عشان إن شاء الله يكون لك أجل في الناس لإسمعونا يا سيدي صح؟ يعني ما تجاملنيش وتقول فاهمه وتم... انت مش فاهم هب لك صديق عزيز عليك وذهب إليك في بيتك أحددت له طعام يعني الطعام هو اصلا كان أكل قبل أن يأتيه فأنت عملت وغريه طب عشان خطر كله ياكل، طب والله لا تأكل ديه كمان طب إن كنت أحب النبي، طب كل ذي كمان فهمت شوف أكلته فأكله وصلت له؟ يعني طوعني فهمت ولا لا؟ طيب اسمع كده؟ أظن واضح كده لما اقول له بشرته فأبشره طيب، اللي انا أنت شوف ما أقول فطرته فأفطره إذن أفطر دي؟ أفطر الرجل دي اسمه ألف المطاوعة دي مم. يا الهمزه جت للمطاوعه يبقى ان يكون مطاوعه لفعل فعل بالايه بالتشديد اه مطاوع معنى مطاوع يعني مطاوع يعني امتصل للفعل ده ما انت لو ما امتصلتش ما بردش تاكل مش هجيب الالف اصلا يعني متى اقول فطرتوه فافطر طب فطرتك وانت ما فطرتش مش هتيجي الالف خالص ده كده دي اسمها الالف المطاوع يعني طوعني فافطر يعني لو هو فطر لوحده من غير حاجه هنقول افطر لا ده دي دلاله على ان هو صا لا يعني اقول خد بالك انتبه دي ده سؤال مهم جدا لما نقول افطر فلان في رمضان او افطر وهو صائم يعني تناول الطعام باختياره هو لكن خد بالك للمطاوعه دي يعني شخص بيغريك بفعل شيء وانت امتثلت هو ده هو بس لما اقول فطرته فافطر هذه ايه؟ هل طب لما أقول أفطر فلان ما تبىش مطوع؟ طبعا عشان أعرف إن هي هم المطوعة لازم, لازم يكون فعل مشدد قبله. آه, ده هي آه أيوة. أف فطرته فأفطر. سوانته مثلا فأصام مثلا. انت فهمت يا شيخ؟ وصل خير. يعني يعني لازم تكون ايه؟ ع عش كتاب لي أن يكون مطوع اللي فعله بالتشديد. طبعاً. هو هو ده اسمه دي ديالك المطوع دي. ألف دي. شوف. بشرته فابشر فطرته فافطر واضح يا شيخنا واضح. ها اظن فهمتها الان ولا لسه مش فاهمة ولا يا سيدنا ها المعنى العاشر التمثيل المعنى العاشر ايه شيخنا ايوه ايوه النهر اي من الحفر يا سلام يا سلام لما نقول احفرته النار يعني مكنته من الحفر انت فاهم يا شيخنا الوقت انتهى طيب هذا والله أعلى وأعلم أقولها وضح شاني يعني يما قلت أقولها شخص نفترض أنت رجل مسؤول يعني وعايز تحفر قناة خلاص فالرجل المسؤول ده أعطاك إذن فالإذن ده مكنك من الحفر هذا واضح يعني أنت لما تبني بيت أساس ده عايز تحفر أظن خلاص فلما أقول إيه, فلما أقول إيه أو أحفرته ان نهر يعني مكنتم الحفر يعني أظن التمكين والله اعلى واعلم صلى الله عليه وسلم بارك الله وسلم محمد